أحببت قربك يا إلهي واحتوى قلبي بذكرك حكمة وسعادة وعرفت أني في رحابك هانئا ومضيت السعى طاعة وشهادة وحفظت في قلبي صفاتك خاضعاً يا من تفرد في الصفات جلالة قد عشت في ظل الخشوع لأرتوي نبع الرضا وبه أعيش عدالة ولكم عشقت بانه هي متأملا بعظيم صنعك وارتجيت شفاعة وشعرت اني في الفضاء مجرد مستسلم والقلب يسجد طاعة قد سنعود حتما سادة فيدور نجم في السماء تحية والأرض تبسم فرحة وعبادة كل الحياة بما مرت منارة سنعود حتما سادة فيدور نجم في السماء تحية والأرض تبسم فرحة وعبادة